بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وان تحتل بها وَا وَالِدُ وَمَا وَلَدَ وَالِدٌ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَتَحْسَبُ أَن لن يقدر عليه أحد يَقْدِرَ قَدِيرٌ عَلَيْهِ افْعَلُ يَقولُ أَهْلَكْتُمَا لَنَبَدَا يَقولُ أَهْلَكْتُمَا لَنَبَدَا أَيَحْسَبُونَ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُونَ أَن وَلِسَنَ وَشَفَتَين وَلِسَنَ وَشَفَتَ وَهَدَنهُ يدَ وَهَدََهُ وما أدراك من العقبه فك رقبه فك رقبه, فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه امسكينا زامت غربه امسكينا زامت غربه ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصدق وتواصلوا أولائك أصحاب الميمنة أولائك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا Alayhim narun sadah